طيب بسم الله الرحمن الرحيم حي الله الشباب في لقانا الجديد في البودكاست خلونا في البداية في ناس ما يعرفون البودكاست خلونا نعرفه. وش رأيك يا شيخ سامي؟ والله في تعريفات كثيرة للبودكاست لكن من أفضلها بصراحة إنهم يقسمون البودكاست لكلمتين كلمة بود كلمة كاست الكلمة الثانية الكاست معناها بالعربي البث وبود هي اختصار ل اللي, اللي سمعته يعني. يعني البث حسب الطلب الشخصي هذا التعريف الشامل البث حسب الطلب ما. الشخصي يعني كل واحد المشهور الآن في قنوات أنه أنا أشوف البرنامج موجود يعني أنا ممكن, ممكن مثلا ودي أشوف برنامج يعرض الساعة التاسعة يوم السبت أشوفها يوم الأحد ما أقدر لكن من خلال البودكاست لا أقدر أسمع البرنامج في أي وقت أبي هذه فكرة البودكاست حلو معنى البودكاست نعم نعم طب خلوني أسأله سوها معليش البودكاست يعني وين ألقاه؟ يبغى يعني واحد يبي يبحث الإعلام البودكاست وين يبحث فيه وين يجد فيه م. تقدر تبحث في الانترنت موجود في ال في الجوال معك ما ثمة ما يستخدم الآن حاليًا في الجوال بحيث إنك تقدر تسمع أي جوال فيه موجود فيه البودكاست الله غالبًا خاصة الجوالات ال الحديثة بيكون موجود فيها هو هو الإجهان الرئيسي اللي هو الآي تيونز في المشغل الآي تيونز حق ال حق, حق لتابع <تصفيق> تلقى فيه زاوية على يسار إذا كان بالإنجليزي <تصفيق> ما أدري على بالعربية ما أدري بيطلع لكن بيسار بيطلع تحت خانة مكتوب عليه بودكاست. <تصفيق> لا هذه اللي اشتركت فيها هي كم بودكاستات الموجودة في آي تيونز في آي تيونز, تيونز ستور فوق فيه بودكاست. إيه تمام. هذه بودكاستات الموجودة في كل الآي تيونز اللي اشتركت فيها يضيفها لل. عن عوم لكن هي موجودة في في. آه آه في, في في الآي تيونز. طيب كانني أفهم أنه يعني أنا أذكر زال خير أخو سامي. قبل فترة يعني يمكن العام الماضي علمنا بودكاست <تصفيق> صحيح ولا لا؟ صحيح, صحيح. كان أول طبعا هو صراحة أشهر من يعني يعني علمنا كلنا يعني ما ندري وش كل بودكاست <تصفيق> طبعا أشياء داي... وضحكم لأن عنده بودكاست بادي فيه من سنتين <تصفيق> ما شاء الله فما <تصفيق> شاء الله يعني مشهور بس ما حفي كم مقطع حفي كم حلقة عشر أو خمسة عشر من سنتين نعم بس وشي مش اللي, مش اللي قول العملي هاي لكن أنا أعجبني أن يقول العدد فيه كبير معم. إحصائية كم وصلت حتى الآن؟ يعني توصل التحميلات يوميا 500 تحميل. السبب؟ كمش. الإجمال للحلقات طبعاً السبب حالياً السبب بعد إضافتها طبعاً لآي هذه الفكرة هنا الفكرة يعني قبل تسميه في البودكاست من ضمن البودكاستات المرفوع على نفس الموقع إلى أعلى 1400 بودكاست وهذا يدلك على أهمية الآي سواء يكون موجود في الجهاز أو صح. اللي عندهم الآيفون اللي عند أول لكن, أول لكن, أول. لكن برضو أنا ممكن يعني حتى مو بشرط الآيفون يعني مم. أنا ما عندي ايفون لكني أتابع البودكاست يعني في في زاوية تلقى في طبعا بعض الجوالات نوكيا تدعمه أنا عندي جوال مثلا اي اي اي اي واحد وسبعين موجود فيه اي تلقاه في عنده أنا قبل الاي كان عندي في, في خانة الميديا مكتوب بودكاستينج بودكاستينج هاي تقدر تدخل فيه وتحمل تكتب اسم في, الطبعاً لازم في طبعا لازم لازم تكون عندك انترنت في عندك يعني من خلال البودكاستين هذه راح يشرح لك كل شيء مع من طريق الباحث ولا عن طريق الـ الأشياء المقترحة أصلاً في أصلاً والإضافة بعض الجوالات حتى في النوكيا واحد ما يكون فيها ترى البودكاستينج حتى الـ حتى 72 سبعين فلو دخل على موقع النوكيا بيحصل موجود في عندهم من ضمن الأبليكيشن البرامج حقتهم فيه خانة البودكاست فيحملها لأنه سؤلت أكثر من مرة قبل كذا إنه والله مو موجود عندي فيقدر الحمد و... عن طريق موقع نوكيا أنت. أظن إسمه تقول الـ بيري موجود. بلاك بيري موجود نعم. بنفس الاسم؟ قريبًا لهم تطبيق خاص للبوتكس مش على البوتكس. نفس الاسم. اسميش. بنفس الاسم بوتكاس. وطبعًا فعلاً. هذا ما يغني عن كل أجهزة معك اللي هي الآي بود والآي بود تاتش والآي نانو وال. كل أجهزة البي سي يعني الويندوز فيه يركب يركب لها. البرنامج الآي اللي على سطح المكتب أو على الجهاز الكمبيوتر. من أي موقع؟ مقابل نفسك في أيضا دليل شامل وكبير جدا البودكاستات في الانترنت تحت موقع podcast.com هذا من أشهر المواقع أو من أشهر لأدلة البودكاستات في موقع عربي للبودكاست دليل يعني لا يعني أتصور أنه في ناس مدونين بعض الشباب يعني كتبوا عن البودكاست بودكاست وفكرته بشكل عام من أوائل كتبوا حسب اللي بحث فيه ذلك الهيام جهاد العمار اي اذكر جهاد العمار صح اذكر حط مدونة او حط هدوينة بودكاست العربي كان يشرح عن معنى وكذا و... طب هل بودكاست صوت فقط او ممكن يكون في شيء ثاني؟ لا ممكن يكون فيديو ممكن. والاكثر انتشار الصوت بحكم انها اقل تحميل يعني اسهل في التحميل اقل في الحجم وأيضًا أسهل في التسجيل يعني كاميرا تحتاج منتجة وإضاءة وكاميرا وكذا مدرب وخال حسنا استطردنا في ال في البودكاست والكن أنا والله أنا الكلام هذا يدل على أهمية إنه الدخول في البودكاست أنا جربت أيضا إن شاء الله خير أخوي سامي علمنا عن طريق بود بودكاست سويت لي حلو <تصفيق> قاطع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طبعاً ما مقاطعه شاء الله كم كم واحد حمل لك كم م... كم واحد حمل والله 165 يعني <تصفيق> طبعاً حلو يعني هنأ... <تصفيق> في خلال أنا. كم يوم والله في خلال عدة أيام طبعاً هذا اللي وصار لي يعني كم, كم, كم, كم, كم يوم والله شوف أنا اقول لك هي خلال أيام بسيطة و كم اسبوع أسبوع لا أسبوع لا اسبوع اسبوعين عده أقل اقل من اسبوع اقل 165 لا أنا أقول ذاتي يدل على هميتها والدخول الناس الآن فيها بشكل كبير وقوي عشان كذا حنا جتنا الآن فكرة ندخل الآن في بودكاست جديد يكون فيه أربعة أشخاص في هذا الموضوع ولذلك حنا ما ننصح الناس الآن يدخلون اسمعونا الحين نعم <تصفيق> بعد تحط منافسير لنا خلي العالم أسبرونا شوي نعم خلقوا استفيدوا من التجربة فقلنا أسبرك يا عن اسم برنامجنا نحن برنامجنا الآن و بودكاست حقنا نسمينا 4 أربع في 40 مش معناته 4 في 40 4 أربع في 40 طب احنا اربع اشخاص اها تمام آه... الله يعينكم علينا راح نتكلم لمدة 40 دقيقة في ممكن. يعني في مواضيع مختلفة يعني 40 دقيقه 40 دقيقه آه... يعني وانتم يعني خذوا خلي لكن في الغالب انه راح تنقص يعني في في الغالب يعني حل 40 بس احنا عجبنا قصين يعني عجبنا الاسم قلنا 4 أربع في 40 جميل يعني... جميل هذا هذه فكره جميل. <تصفيق> <تصفيق> ما اليوم تعبان شوي ثلاثة ما شو <تصفيق> <عن نشاء. تصفيق> لا بس يعني صوتي اليوم صاير شيء من بر طبيعي يعني ما في مشكلة فاقولك أربعة في أربع وأربعين أربعة أشخاص وأربعين دقيقة يعني هذه بكل بساطة طيب حلو حال عرفنا ال وشود اسمنا هنا في البودكاست ودهنا يعر يعرفون أنا يعني الأخوة يتعرفون علينا خلينا بدابا عبد العزيز تفضل أبو عبد العزيز. طبعا واحد من الشباب أخوك محمد العجبار ونعم زود يعني تم يسمعنا البودكاست هذا نحاول إننا نفيد نخرج بفواض إن شاء الله ونفيد المستمعين لنا بيشاهين الجلسة والسعدادات طبعا كل هذه نبذل قصارى جهدنا إن شاء الله بحيث إن نخرج بأكثر فواض للمستمعين إن شاء الله ما شاء الله أنا سمعت أنك تحضر ماجستير وكذا والله إن شاء الله نحضر ماجستير في الإدارة العامة ما شاء الله, الله نسأل الله توفيق لنا والجميع سلفتوفيقنا وياك نعم طب خلينا نبدأ أيضا بعد أخو سامي نعم أخوك مسام الصانع تخصص محاسبة جمال موسود وأيضاً مهتم بمواضيع المالية والإدارية والاقتصادية بشكل عام. الله. نعم تعرف عليك طيب أخونا عادل. طيب أنا بالنسبة لي عندي مركز نور للتدريب وأبدأ باسمي قبل طبعا عادل السلطان الفترة الماضية كنت مدير مركز نور للتدريب ثم بعدها مدير مركز الأفكار متطورة في شرط تربية تعليمية. يعني مهتم في التدريب والتطوير صراحة ومهتم بأي يعني شيء يخدم الناس ويفيدهم تفضل أخي سليمان آه حلو آه أخوكم آه سليمان الرميخان طالب لغة انجليزية بجامعة الإيمان محمد والسعود الإسلامية مهتم بالعلام ومعد بعض البرامج الفضائية على بعض القنوات الظاهر أنك ساعد أو كنت مساعد لعلي عزازي أنا إيه حتى الآن يعني أنا أعمل مع علي العزازي. ما شاء الله. في برنامج حياتك وبرنامج الشاشة لك. ممتاز. يعني هذا اللي أعمل فيه حالياً. مرة قطارة سفر تطاتي عشان تدرس أو كذا وغليزي ولا. ااا طبعاً هذه أشياء ببرا فوق البيعة. <تصفيق> <تصفيق> يعني كان عندي يعني رحلات دراسية. ما شاء الله. أكثر من رحلة ما شاء المهم إن جميع الإخوان موجودين معنا ما شاء الله متميزين في مجموعة من جوانب. اللي سيطرحون حتى في المستقبل في تخصصاتهم في غيرها بإذن الله نقول إن الحلقات القادمة طبعا كل واحد نقول إنه سيتكلم في تخصص معين وذلك أنا مثلا لأنني مدير مركز فأنا سأتكلم عن التدريب والتطوير في جوانب إنشاء تطوير الذات وغيرها في الحلقات القادمة طريقة ان, إن كل واحد يعني قرابة قرابة العشر دقائق سيتكلم عن تخصص اللي هو يحبه فأنا مثلا سأتكلم عن التدريب والتطوير أخوي سامي ماذا تتكلم عنه الشيء المالية والاقتصادية بشكل عام ممتاز ما يحولوا حولها جميل جميل أبو إبراهيم أنا والله بس يعني بحكم أني ما أقول لكم أني أنا تخصي إنجليزي اللغة الإنجليزية لكني مهتم وأحب الإعلام الإعلام خصوصا الإعلام الصحفي التلفزيوني أو الإذاعي أو حتى الصحافة المطبوعة أو الإعلام الورقي خلنسميه فممكن أشارككم بعض الأفكار وبعض الأشياء اللي تصورنا ممكن تفيد المستمع في ميدان الإعلام ممتاز أخوي باب العزيز والله عندي موضوعين موضوع التقني بحكم دراستي السابقة وموضوع اللي هو الإداري بحكم دراستي الحالية يعني تحاول العلوم هذه والفوائد والدراسات اللي استفدنا منها يعني ممكن تتعدى لك ويستفيد من غيرك إن شاء الله جميل جميل جميل هل نقول إن شاء الله بإذن الله سنفيد المستمعين قد إصطاعتنا سنحاول أن نحصر حتى الأشياء اللي سنتكلم عنها حتى يكون المستمع بإذن الله يخرج من عندنا هو راضي إن شاء الله طيب الحلقة وش وشي؟ الحلقة هذه مقدمة مقدمة وش وضعنا تجربية أيضا طيب الموسم اللي يعني الأول الحلقات اللي بنبدأ فيها راح تكون يعني رسمية لا طبعا أن هو بودكاست هنا الأصل أن فيه السماحة. و... لا أقصد أقصد ما أقصد ما, أقصد ما أقصد إنه رسمي ولا ما أقصد أنه رسمي ولا ثقيل ولا لا, لا كلام تجريبي ولا لا هو تجريبي. هذا لا يأخذونه يعني أن أول حلقة أول أول حتى مقدمة وليسة الحلقة الأولى م. فهي مقدمة ونحن لما قال أن موادنا رسمية اللي بي أصلًا أي واحد يصير رسمي كنا بنخليهم شيء احنا هو اصلا يعني صعد صدروا سواليف فوايد اشياء <تصفيق> <تصفيق> كثيره فوايد لا بنفيت يال مستمعين تعلمناها وخطرت على بالنا واستفدنا منها من خلال مجالنا العملي والتجريبي ودنا نفيد المستمعين فيها <مم> ولذلك احنا ايضا سنضع يعني مجموعه من الأشياء نتواصل فيها مع المستمعين ما ودنا بس مستمع يستمع فقط صحيح ف طب كيف تواصل معكم كيف تتواصل خلنا نسأل ابو صالح شلون تتواصل خلوا وسائل كثيره إن شاء الله حاول نفتح لنا صفحة في الفيسبوك ممتاز. وحساب في تويتر ممتاز وبيكل لنا إيميل الله تعالى حلو. كل واحد من الشباب بيكل لها مسؤول حساب عن حسابات هذه مسؤول عنها, عنها. ويتواصل لا. معهم نعم. جميل فحتى ممكن نخصص حلقة من الحلقات بالأسئلة المستمعين صحيح حتى نتواصل معهم صحيح طيب إلى هنا يعني تقريبا مقدمة لنا إن شاء الله أنها وضحت المستمعين ما من نحن وماذا نريد وماذا سنقدم فترة قادمة ونعدكم بإذن الله تكون الحلقة القادمة مشوقة و وجميلة وتستفيدوا منها بإذن الله طيب ما بعد خلص 40 دقيقة و... إيه هذه مقدمة لا تاجدنا 40 دقيقة شيء ثاني حتى كلمة 40 دقيقة كحد نقول... أقصى حنو نقول حد أقصى حولها و يعني ندندي ما... ما في مشكلة طيب شوكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وطيكم العافية السلام عليكم